واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان يعني ظناد جهيا الديفيد ستيفن أو تشتت شيطانة جوتن بحث السحري بحث السحره توخته سليمان ده وخته سليمان ده وخته سليمان ملك ديفيد ستيفن أو تشت شيطانة جوتت ويه وخته ده شيطانة شت جوت هنجي سحره جوت خد بشو ما كفر سليمان سليمان كفر نبو يعني السحر نكت شنكو سحر كفرة، ملو بالساحر كفرة، عندكوا تفصيل أي خاصتي، بس الفيدي، خدي تعالد بيش وما كفر سليمان، مقصود ذيك كفرة سحر، سليماني خونا علمن بو سحره، وسليماني سحر نذكر توجهد بيش، والسحر ذكر مكش بون، خدي تعالد بيش، ولكن الشياطين كفرو، شيطان كفر بون، شيطان اتذكر يعلمون الناس السحر. ولكن سحر العالم عالمد ونشا واند نكو سليمان في صلى الله عليه وسلم جيد خلد بون في اخفت ندى ودقلك اخفت ندى وما انزل على الملكين ببابل هاروت هوا ما روت هرواصا افجهيتها الديفتش تجتهم او يهوت بهردو ملائكته البابل بجركه العراقي او هردو ملايكات كيبون هاروتبو وماروتو هذا هردو ملايكات بون قد تعالى اينا بنخار اش عسماني بو امتحانا وبو ابتلاع وجاء او سحرا بو هردو ملايكتو هاتي خار شيطان يعني ان جهي الديفوجت وما يعلمان من احد بجاء قد تعالى بحث بو هردو ملايكتوتك قانو هردو ملايكتو شوا سحر نشا علم الدين بش هر كسكي أبوان هردو ملائكتا سحر نشا دابا شوا دا نشا دا بيجتن. وما يعلمان من أحد سحر نشا كسكي ندان حتى يقولا إلا بشتغتني إنما نحن فتنة هندك امن ام فتنينا يعني أم امتحانينا خد تعالى أمت هنارتين بجرباندن لو بجرباند داویم که حان پواب کت کان کیه؟ دخو عالمین تا سحری؟ او کیه؟ دخو جیل تا پاش؟ او خودو بچنی سحری دو بچنی فلا تكفر کفری نکت؟ خون سحري سحری؟ خوب عالمینی تو سحری بکی؟ دکافر؟ چونکو ملاکات خدایون ملاکات جب امریا خود تعالانه وقتی وان سحر نیش عالم داد بنده امریا خدایون. اذ ابتلاو ب. خود تعاله فهذا في سحرها نشاهده فيتعلمون منهما بجو عالمي خفير كرا السحر اشوان هردوك سحر جوانا ما يفرقون به بين المرء وزوجه وصي سحره عالم ظلام وجنكاوي جيكب فان السحر هندك تشتاديكتن دول جنو ميركت البرئ كدراش ببن آویل پشجابت وی کرد که تمیه دی تازه که تمون زاتچو و حتی دماهی که جگفت و ایکش آثار سحرینه، ایکش ضرر تو اینه. پس الفیر خود تعالا امه شیار کردیم بوت است. خود تعالا امه شیار کردیم دام خاله شوله نجیم. دام نجیم سحرسین بی اذن خود تعالا شوله کی بکند؟ ضرر کی بکند؟ هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله جاء يدخل علمان دن السحر نتشيان أبذي سحر الضرار الكسكي بكن إلا بدستير يخذ خد تعالى وصح اسكر بها أفسح رها ضرار البي بكن. هكره فبا داشين ضرارك أما دي إذنه خد تعالى أو بكن او أو نش هذا هميه امتحانية وتجربية ويتعلمون منهما بجاء عالم ان أمهد بين ذي ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعه علم خت علمان د السحر أو سحر شو أو سحر ضرر الوان بكشوا دي ضرر لك بدين ضرر بكفر بن ولا ينفعهم فوائد ونوك السحر الأخرتي والدنيا جدا دين حساب الفاسق ولقد علموا بس ينداك مسوغر جهيا يا ظاني لمن اشتراه هر كسكي سحرب ما له في الآخرة من خلاق افكس هوبكتا سحر و دين خبفره شئت اوهوصل آخرته چبار نابن چبار نابنش خوشي چبار نابنش بحشكي دجتا جهنمي ما شروا به انفسهم وبنخوش تشتا اوانا نفس تخوب فيروت نفس تخوب تش فيروتن اكثر كرنا سحري وفركرنا سحري او انا نفس تخو ببخو فركرني فروتن بارا بنفسي اشباشي اشخوشيا بهشت فروت بخو تش كريم سحر كريم لو كانوا يعلمون فكر وان با كان دوما هيكا ويا تشون الله تعالى تاو تاوان كسا او كصدقوه في ربكنا سحري